صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية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 فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمن ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تزيلون من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين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 حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم